النرجسية النرجسية تجد جذورها في الاساطير اليونانية حيث كان النرجسي رجلا وقع في حب صورته خاصة في بركة ماء في الزمان الحالي تعني النرجسية استنداد الرضا من غرور أو الإعجاب الأناني بصفات الشخص الذاتية ينظر إليها عادة كشكل من أشكال فخر الذاتي المهلك أنا شخصيا غير موافق على هذا الرأي حول النرجسية فلا يوجد شيء خاطئ على إطلاق في التقدير والوقوع في حب صفات الذاتي هو شيء جيد وهو أفضل بكثير من محاولة أن نكون بلا روحانية وهو أمر غير ممكن بالفعل لفهم النرجسية يجب أن نفصل في أعقالنا بين حب الذات والأنانية يظن معظم الناس أن النرجسية هي قوة متطرفة لحب الذات ولكن هذا ليس حال تحدث النرجسية عندما يرى شخص نقصا شديدا في الموارد مثل الحب أنانية تعرف بالاهتمام فقط برفاهية الشخص الذاتي وفوائده ومصالحه بغض النظر عن تأثيرها على الآخرين أنانية ليست حالة طبيعية بل تحدث فقط عندما يركز الشخص ويقتنع بالنقصان في حياته غالبا ما نربط بين حب الذات والأنانية بينما هناك فارق هائل بين الاثنين، تخلق الأنانية عندما يشعر الشخص الذي لا يعرف كيف يحب نفسه ويلبي احتياجاته بنقص داخلي، ثم يقضي وقته في محاولة ملء تلك فجوة خارجياً، ومن غير المريح قضاء الوقت حول فرد أناني لأنك ستشعر باستمرار بأن هذا الشخص يأخذ منك، وهو لا يعرف كيف يحصل أو يخلق ما يريده دون أن يأخذه من شخص آخر، ولا يعرفون كيف يحبون أنفسهم لذا تعتمد حياتهم على الحصول على هذه أشياء منك إذا لم تقدم لهم ذلك يشعرون بالضياع ويفقدون القدرة على معرفة ما يجب عليهم فعله فيشعرون بالعجز ويغضبون لأنهم يشعرون بالخوف إنهم يرون أن الحب مورد محدود يمكن استنفاذه لا يدركون أنه تيار دائم لطاقة لا حصر له ودائم التدفق الشخص الذي يتنازل عن الذات يشعر كما لو أنه يجب عليه أن يتخلى عن حب وغيره من موارد بسبب الاعتقاد بأن إعطاءها لنفسه يعني حرمان شخص آخر من ذلك حب وتلك موارد كما لو كان هناك قدر محدود منها الشخص أناني يعتقد أيضا أن هناك مقدارا محدودا من الحب والموارد لكنه لا يشعر باتصال عميق أو تقارب مع الآخرين ولذا يعتقد أنه يجب عليه أن يأخذ الحب وغيره من موارد منهم وإلا فلن يكون لديه ما يكفي للبقاء على قيد الحياة عندما تكون تماما في توازن لا يمكن لاحد أن يأخذ كمية كافية من الطاقة منك بحيث تشعر بنقص أبدا لأن تدفق الطاقة الذي يمر من خلال جسدك لا ينضب سأقول أن أهم شيئين بالنسبة للنرجسي للعثور على الشفائهما أولا تغيير معتقداتهم بأن الآخرين معدون لهم وتغيير معتقداتهم حول أنفسهم وقيمتهم الذاتية بحيث يمكنهم بدء في تطوير قدرة على التالف وهذا التآلف سيمكنهم من الشعور بالاتصال مع الآخرين وسيمكنهم من الشعور بتقارب مع الناس وسيمكنهم من الاهتمام بالآخرين ثانيا يجب عليهم تطوير مفهوم الوفرة حيال جوانب الحياة كلها من المال إلى الحب. يجب أن يعتبروا كل شيء في حياتهم مورداً لا متناه لا مورداً محدوداً يفتقرون إليه إن النرجسي يتكون بطريقة محددة جداً النرجسي كان طفلاً لم يتمكن من التأقلم مع الخيال الذي كان لدى أحد الوالدين أو كليهما بشأن شخصية طفل أو سلوكه لم يستطيع معرفة كيفية إرضاء الكبار ونتيجة لذلك تم التعامل مع الطفل كما لو كان مارداً وصعباً كان هذا الطفل هو مثل الطفل مشكلة وتم التعامل معه كما لو كان أنانيا وغير منتن ونتيجة لذلك كان يعاقب الطفل بطرق مكشوفة وخفية وكان يلقب بالأناني والغير منتن كان والد يشعر بالاستياء من الطفل على مستوى عميق وكنتيجة لذلك كانت البيئة بين الطفل والشخص الرئيسي ملتصق بها بيئة عدائية على مستوى عاطفي وربما حتى على مستوى جسمي ونتيجة لذلك لم يتمكن هذا الطفل من التعلق بشكل صحيح بالشخص الذي يعتبره شخصا رئيسيا بدلا من ذلك يطورون رؤية شخصية أنانية وعدائية للعالم لأنهم يشعرون بعدم حبهم ويعتقدون أن العالم هو نفس علاقتهم مع والديهم أي أن العالم لا يحمل في داخله الدفء والقبول والحب يغلقون عاطفيا ويعتقدون أن العالم غير آمن وأن الجميع يسعى لنفسه يفقدون أمل في أن يكونوا جديرين بالحب عار والشك والغضب والحاجة تتراكم على مدى حياة الطفل وصولا إلى مرحلة البلوغ في عالم غير محب لا يمكنهم الحصول على الحب ولا يمكنهم الحصول على احتياجاتهم بحرية لذا يتعين عليهم التلاعب بالاشخاص للحصول على ما يحتاجون. هذا ما يخلق اساس طراب شخصية النرجسية الذي ليس طرابا بل هو تكيف انه ليس مزحة حيث يكون الأهل النرجسيون ينتجون إما أطفالاً نرجسيين او أطفالاً تابعين بلا قوة ومتكاملين ذاتياً. معظم الأشخاص الذين يسعون للشهرة يفعلون ذلك لانهم نشأوا في هذا النوع من الديئة، حيث تكون حياتهم مجرد بحث دائم عن القيمة الذاتية. التعاطف ضروري عند التعامل مع النرجسيين، حيث إن حقيقة حولهم هي أنهم يعيشون مع بعض من أكثر معتقدات مؤلمة وبالتالي بعض من أكثر الحياة المؤلمة التي يمكن العثور عليها على وجه الأرض يعتقد معظم الناس أن النرجسية هي صورة متطرفة من فخر الذاتي وأن هؤلاء الأشخاص لديهم مستويات عالية من الثقة بالنفس ولكن حقيقة لا يمكن أن تكون أبعد من ذلك حيث يسعى هؤلاء الأشخاص لتحقيق الرضا الذاتي ويبحثون عن القيمة الذاتية بشكل دائم لأنهم يمتلكون مستويات منخفضة من الثقه بالنفس. ليس لديهم فخر بل لديهم احساس فظيع بنعدام القيمة الذاتية. ولكن ماذا يجب علينا فعله إذا جذبنا بشكل مستمر النرجسيين إلى حياتنا؟ إذا كنا نجذب النرجسيين إلى حياتنا فقد حان الوقت للنظر في جروحنا وشخصياتنا خاصة الذين يجذبون أشخاص النرجسيين إلى حياتهم كان لديهم والدان أو مربون ذاتيون متمحورون حول الذات حيث شعروا بأنهم لا يحبون من قبل والديهم لأنهم نشأوا وكأن والديهم كانوا يحاولون باستمرار أخذ شيء منهم بدلا من إعطائهم يميل الوالدان النرجسيان إلى معاملة أطفالهم كتمديدات لأنفسهم؟ ونتيجة لذلك يتم استخدام أطفالهم لتحقيق شيء لأنفسهم وبسبب ذلك لا يشعر الأطفال بالرؤية أو التقدير لمن هم حقا ويصبح هذا جرحا وكل إنسان يرغب في شفاء جراح التي يعاني منها لذا عندما يكبر هذا القفل يجد نفسه يعيد إنشاء علاقته السابقه مع والديه مع أصدقاء أو رؤساء العمل أو الشركاء وذلك في محاولة لحل الجرح الأصلي إذا استطعوا جذب شخص مثل أمهم أو أبيهم والذي هو مثلهم في الأنانية ليحبوهم فإنهم يشعرون أنهم قد تغلبوا على تلك الجراح وشفوها، ولكن إذا فشلوا في جذب شخص مثل أمهم أو أبيهم ليحبهم، فإن ذلك يعني أنهم غير قابلين للحب وأن والديهم كانوا على حق بشأنهم، نحن نجذب الأشخاص إلى حياتنا الذين يتشاركون معنا نفس مستوى العاطفي، وهذا هو السبب في أن النرجسيين والأشخاص الذين يضحون بأنفسهم يجدون أنفسهم معا كثيرا ولكن هذا أيضا خبر جيد فهو يعني أنه كلما قمنا بشفاء هيكل شخصيتنا وجروحنا خاصة كلما كنا متناسبين أكثر وقادرين على الدخول في علاقة تبادلية وقللنا من جذب أشخاص النرجسيين في حياتنا ربما تتساءل الآن؟ كيف اعرف ما اذا كان هناك شخص نرجسي في حياتي اذا اردت معرفة ذلك فاسأل نفسك هذه اسئلة هل هناك تبادل في العلاقة ام ان احدا دائما هو الشخص الذي يعطي والاخر دائما هو الشخص الذي يأخذ هل تستطيع أن تكون نفسك في العلاقة؟ أم تشعر بأنك تطر إلى التقليل من نوأهبك لتجعل آخر يشعر بآقل تهديدا؟ أم يحتفل هذا الصديق بك ويسمح لك بتألق بحق؟ هل هناك مشاركة في الضعف من الطرفين؟ مما يعني انكما يمكنكما مناقشة مشاعركما الحقيقية مع بعضكما بعض؟ هل تثق في هذا الشخص أن تجد نفسك على حالة تأهب؟ هل تخدم مشاعرك ضدك في أحيان سابقة؟ هل يمكن لصديقك أن يقدم لك التعاطف والفهم؟ أم أنهم يقدمون لك التعاطف الذي يجعلك تشعر بأنك أقل منهم؟ هل يظهر هذا الصديق الأفضل فيك؟ هل تشعر بالراحة بذتك في وجود هذا الشخص؟ هل يمكنك أن تكون نفسك حقيقية في الأوقات الجيدة والسيئة؟ عندما تظهر قضايا تحتاج إلى مناقشتها؟ هل يكون هذا الصديق مسؤولا عن سلوكهم؟ هل يمتلكون وعي الذاتي وتقويم الذاتي؟ هل يسمح لك بوجود حدود صحية مع هذا الشخص؟ هل تحديد حدود يسبب مشاكل بينكما؟ هل تشعر بأن تحديد الحدود سيعني فقدانهم؟ أم يتم فهم احتياجاتك ورغباتك وتعامل معها بسهولة بينكما؟ هل تهتمون ببعضكما كأشخاص بدلا من التركيز على إنجازاتكم؟ هل يستغلك أم يقدر ما تجلبه للعلاقة؟ إذا كان لديك تواصل مع النرجسيين؟ فإنه سيكون هناك أمراً نهماً بالنسبة لك وهو تحديد حدود صحية وطريقة سهلة لفهم الحدود هي أنها دائماً محددة بمشاعرك إذا قدمت احتراماً لمشاعرك فإنك تحترم حدودك لن تتمكن من جعل النرجسي يبدأ في الاهتمام بك ويبدأ في الشفاء يجب أن يكون هذا شيئاً يريدون قيام به بأنفسهم وهذا هو السبب في أهمية التركيز على جانب الشفاء الخاص بك وعدم جعلها تتعلق بتغيير أي شيء في النرجسي إعادة تأهيل النرجسي ليست مستحيلة فالحب غير مشروط هو التردد الذي سيعيد تأهيل النرجسي ولكن من المحتمل إذا كان النرجسي في حياتك يزعجك فذلك لأن لديك جوانب لم تشف في ذاتك تحاول إذا كنت تجذب النرجسيين فمن مهم أن تبدأ في فهم احتياجاتك ورغباتك خاصة وتكريمها. كما يتعين عليك فحص معتقدات قديمة حول الأنانية والتضحيه الفاتية ووضع توقعات واقعية للنرجسي. فكر فيهم كطفل جائع وكيف أن الطلب من طفل جائع مشاركة الطعام هو توقع غير واقعي إذا قمت بتعديل توقعاتك منهم واستيفاء احتياجاتك من مكان آخر سيكون من أسهل تركهم كما هم دون أن تأخذ سلوكاتهم على محمل الجد لا تتوقع أن تستطيع إرضاء هذا الشخص إيمانهم يكمن في أنه لا يوجد ما يكفيهم وهذا يعني انهم معزولون في الندرة وغير معرضين للاستفاقه إلى وفرة الحب الشيء الآخر الذي يجب علينا فعله هو أن ندرك أن النرجسي يقوم فقط بعكس الترددات والمشاعر مكبوتة داخلنا لذا انظر جيدا كيف يجعلك النرجسي تشعر هل يجعلك تشعر بعدم الحب؟ بعدم جدارة؟ هل تشعر بالاستغلال؟ يجب أن تدرك أن هذه المشاعر كانت موجودة بالفعل داخلك من البداية يجب أن نجعل عملية الشفاء من النرجسية تكون حول أنفسنا بدلا من أن تكون حول النرجسي إنهم ليسوا سوى نعكاس لتلك أجزاء التي لم تشف داخلنا أتمنى لك أسبوعا جيدا